إِنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شرور أنفُسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا من يهدِي الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّ تُوقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتَّقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة وخلقَ منها زوجَها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم يا عباد الله إن استقرار المجتمع، وطُمأنينة الجماعة، وحصول الأمن النفسي، وتآلُفَ الأفراد من أعظم نعم الله عز وجل، ومن أكبر مقاصد الشريعة، يقول الله عز وجل، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء ام فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وان الاسره يا عباد الله من اعظم ما يؤثر في ذلك فاذا استقرت الاسره وتالف افرادها استقر المجتمع وتالف وإذا اضطربت الأسرة وتباعد أفراد الأسرة إذ المجتمع وكثُرَت فيه الجرائم فالغالِب أن الإصلاح يا عباد الله يخرُج من الأسرة وأن الإفساد ينتُج من الأسرة فالأسرة للمجتمع كالقلب للجسد إذا صلُحت صلح وإذا فسدت فسد المجتمع وإن مما يُقلِق المُصلِحين والعُلماء والحُكماء ما نراه في هذا الزمان من كثرة المشاكل في الأُسر كثرةً ظاهرة حتى أصبحت هي الأصل في الأُسر وكثرة وقوع الطلاق كثرةً ظاهرةً بارزة وهذا يا عباد الله نذير خطر شديد يُجِب علينا جميعا أن نتعاون على إزالته أو تقليله بقدر الإمكان وإن الدارس لهذه الظاهرة في زماننا يا عباد الله ليدرك أن من أعظم أسباب ذلك عدم العلم بالمنهج الشرعي للتعامُل بين أفراد الأُسرة عُمُوما وبين الزَّوجَين خُصوصا أو الغفلة عن هذا الأمر أو التساهُل في العمل بهذا المنهَج الشرعي فالشرعي منهَجٌ عظيم في التعامُل بين أفراد الأُسرة عُموما وبين الزَّوجَين خُصوصا وهو منهجٌّ يسهُلُ ضبطُه لكنه يحتاج إلى مُجاهدةٍ عظيمة للعمل به فينبغي علينا يا عباد الله أن نتفقَّه في هذا الأمر وأن نعرف المنهج الشرعي في التعامُل بين أفراد الأسرة وأن نُجاهِد أنفسنا على العمل بهذا المنهج وهذا المنهج يا عباد الله يقوم على أصول أولها أن تقوم الأسرة على المودة والرحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فمن آيات الله العظمى أن ربنا سبحانه وتعالى خَلَقَ لَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا أَزْوَاجًا فالمرأة في أصل خلقتها إنما هي جُزءٌ من الرجل فإن أمَّنا حوَّى عليه السلام خلقها الله عز وجل من ظلع أبينا آدم عليه السلام كما أن المرأة مخلوقةٌ من الماده التي يخلق منها الرجل فالكل مخلوق مما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب كما أن المراه كما ان المراه كالرجل لها قلب تفهم به وتشعر به ولها عواطف وتتاثر بالكم... بالكلام والافعال كما أن الرجل له قلب يفهم به وله عواطف ويتأثر بالاقوال والاعمال كما ان المراه من بني ادم من جنس الرجل وليست من جنس اخر كل هذا يدخل يا عباد الله في كون الزوجه مخلوقه من نفس الرجل ليسكن اليها الرجل وجعلها بينكم موده ورحمه اي صير بينكم موده ورحمه خلقه وشرعا فجعل من الفطره أن تالف المراه زوجها وان يالف الزوج امراه وان تقع بينهما الموده وان تكون بينهما الرحمه وشرع لكم ذلك يا عباد الله فمما شرعه ربنا للزوجين أن تكون بينهما موَدَّةٌ ورحمة فينبغي للزوج أن يبذُل الأسباب التي تجعلُه يحب امرأته وتُحِبُّه امرأته وينبغي للزوجة ويُشرعُ للزوجة أن تتَّخِذ الأسباب التي تجعلُها تُحِبُّ زوجَها وتجعلُ زوجها يحبها وأن يظهر ذلك بالأقوال والأعمال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حُبَّه لزوجاته بل ولجميع أفراد أسرته بالقول والعمل صلى الله عليه وسلم فقد سُئل أيُّ الناس أحبُّ إليك فقال عائشة قيل فمن, فمن الرجال قال أبوها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر محبته لزوجاته فكان صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته في غير مواطن الجماع وكان يفعل الافعال التي تظهر حبه لزوجاته حتى ان صلى الله عليه وسلم كان يظهر حبه لخديجه رضي الله عنها وارضاها بعدما ماتت رضي الله عنها وارضاها فقد استاذنت هاله بنت خويلد يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجه لان صوتها يشبه صوت اختها ولان طريقتها تشبه طريقه اختها فرتاع صلى الله عليه وسلم أي تغير وجهه وظهر عليه السرور الشديد صلى الله عليه وسلم كما يظهر الفزع على وجه الخائف إذا رآ ما يخيفه فرح صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتها وقال اللهم هاله اللهم هاله أي اللهم اجعلها هاله أو أنه يؤكد أنها هالة من شدة سروره صلى الله عليه وسلم لأنها أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه شيء قال اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة اذهبوا إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجه وكان يظهر صلى الله عليه وسلم حبه لعائشه رضي الله عنها وارضاها فكانت عائشة رضي الله عنها وهي حائض تشرب من الاناء ثمتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاناء فيضع فمه الشريف صلى الله عليه وسلم على مكان موضع فمها ويشرب من الاناء وكانت تتعرق العرق اي العظم الذي عليه بعض اللحم وهي حائض ثم تناوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يضع فمه على موضع فمها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها اظهارا لمحبتها ومودتها ولا شك يا عباد الله أن إظهار المحبة بين الزوجين وإظهار محبة أقارب الزوجين سبب لتولُّد المحبة وزيادة المحبة وتأكُد المحبة فينبغي علينا يا عباد الله أن نعمل بهذا الأصل العظيم وأن نبني أسرنا على المودة والرحمة حتى ما يكون بين الأولاد نبني في قلوب أبنائنا ونعلم أبنائنا أن تكون المودة والمحبة بينهم ونظهر لهم أنا نحبهم نقبلهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة ويقبل الحسن ويقبل الحسين وكان يلاعب أحفاده صلى الله عليه وسلم فينبغي علينا أن نُحيي هذا الأمر وأن نعمل به يا عباد الله وأما الأصل الثاني فهو أن تقوم الأسرة على الرفق فيكون التعامل بين أفراد الأسرة جميعا مبنيا على الرفق واللُّطف وعدم العنف ما أمكن السبيل إلى ذلك وأما العنف فلا تلجأ إليه الأسرة أبدا إلا عند الضرورة يلجأ إلى التعنيف المقبول كالشدة في بعض الكلام أو الضرب غير المبرح من أجل الإصلاح أما العنف غير المقبول فلا يجوز شرعا يا عباد الله فلا يجوز ضرب الوجه لا يجوز للرجل أن يضرب وجه امرأته ولا أن يضرب وجوه أولاده ولا أن تضرب المرأة وجه زوجها والعياذ بالله لا يجوز ضرب الوجه ولا الشتم ولا السب ولا التقبيح ولا اللعن فهذا العنف ممنوع في شرعنا أبدا ولا يجوز بسبب من الأسباب فينبغي علينا يا عباد الله وأن نتفهَّم هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الله بأهلِ بيتٍ خيرًا جعلَ فيهمُ الرفق أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي رواية إذا أحبَّ الله أهلَ بيتٍ جعلَ بينَهمُ الرفق فالرفقُ في الأسرة علامةٌ على أن الله عز وجل أرادَ بهمُ الخير وعلامة على أن الله عز وجل أحبهم فينبغي علينا يا عباد الله أن نبني بيوتنا على الرفق في ألفاظنا وعلى الرفق في أفعالنا وأن يكون الرفق شأننا في بيوتنا فإن هذا سبب لكل خير في الأسرة وأما الأصل الثالث يا عباد الله في المنهج الشرعي فهو أن يؤدي كل واحد من الزوجين حق الآخر تقربًا إلى الله عز وجل ويسأل الله أن يهدي الآخر لأن يعطيه حقه فلكل واحد من الزوجين حق عظيم على الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم على أزواجكم حقًا وَإِنَّ لِأَزْوَاجِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقَّا فينبغي على المرأة المُبارَكة أن تعلم أن لزوجها حقًّا عظيمًا عليها وأنها مهما صنعت فلن توفي الزوج حقًّا لكن عليها أن تجتهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت, آمر لو كنت آمراً أحدًا أن يسجُد لأحدًا لا امرت المراه ان تسجد لزوجها لعظام عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لو كان من قدمه إلى مفرق راسه قرحه تنبج قيحا وصديدا فاقبلت اليها فلحستها ما ادت حقه ليس المقصود من هذا أنه مضلوب من الزوجة أن تلحس القيح والصديد ولكن المقصود أن تعلم الزوجة أنها مهما فعلت لزوجها فإنها لن تؤدي حق زوجها فتجتهد في إرضائه بما لا يغضب الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا وينبغي على الزوج أن يعلم وأن لزوجته عليه حقًّا وأنها وصيَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع في خُطبته العظيمة قال استوصوا بالنساء خيرًا فإنهم عن فإنهن عندكم عوان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء خيرا لأنهن عوان عندنا فينبغي على الزوج أن يُدرِك ذلك وينبغي على كل واحد من الزوجين أن يجتهد في أداء حق الآخر وأن لا يكون ذلك من باب المقابلة ومن باب المشاحة ومنما من باب التقرب إلى الله عز وجل ومن صدق الله صدقه الله عز وجل ومن عمل العمل لله أعطاه الله ما يرجو فينبغي أن يتنبه لهذا يا عباد الله وأما الأصل الرابع من أصول المنهج الشرعي فهو إظهار المحاسن والنظر إليها والتغافل عن المساوئ فإن كل إنسان له محاسن وله مساوئ وهذه المساوئ تظهر إذا كان في بيته لأنه يصعب على الإنسان أن يتصنع دائماً أبداً فينبغي على الزوج أن ينظر إلى محاسن زوجته وأن يتغافل عن مساوئها فإنه بهذا تطيب الحياة كما ينبغي للمرأة أن تنظُرَ إلى محاسِن زوجها وأن تتغافَلَ عن مساوئِه كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يفرُك مؤمن مؤمنة إن كرِهَ منها خُلُقًا رضِيَ منها آخر وفي هذا إشارةٌ يا عباد الله إلى أنه ينبغي على الزوج أن يجتهِد في إظهار محاسِنه لزوجته ما أمكنه ذلك وأن تجتهد الزوجة في إظهار محاسنها لزوجها ما أمكنها ذلك فإن وقع أحدهما على شيء من المساوئ فينبغي أن ينظر إلى المحاسن وأن يتغافل عن المساوئ من أجل أن تطيب الحياة وأما الأصل الخامس في المنهج الشرعي في التعامُل بين أفراد الأُسرة عُموما وبين الزَّوجَين خُصوصا فهو أن تقوم الأُسرة على المعروف والمعروف يا عباد الله هو ما حسُن من الأخلاق وما حسُن من عادات الناس فينبغي أن تقوم الأُسرة على أحسن الأخلاق وأكرمها وعلى أحسن العادات وأطيبها وأن يُتُّجْتَنَبَ العاداتُ السيِّئة والأمثالُ القبيحة فلا يُعملُ بها بين الزوجين ولا بين أفراد الأسرة يقول الله عز وجل وعاشِرُوهن بالمعروف ويقول سبحانه ولا هن مثلُ الذي عليهن بالمعروف فينبغي أن يكون الأمر قائمًا على المعروف يا عباد الله والمعروف كما ذكرنا هو أحسن الأخلاق وأحسن العادات بأن يكون الإنسان خيرًا في أهله خيرًا لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وهكذا يا عباد الله ينبغي أن تقوم الأسرة وهكذا ينبغي أن تكون الأسرة فاضبطوا عباد الله هذه الأصول الخمسة واعملوا بها وجاهدوا أنفسكم لتكونوا من العاملين بها لتطيب حياتكم في بيوتكم وإذا طابت حياتكم في بيوتكم طابت حياتكم في مجتمعكم فاشكروا الله عباد الله أن جعلكم من أتباع هذا الدين العظيم الذي جاءكم بكل خير في دينكم ودنياكم والزموا منهج الشرع لعلكم تفلحون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فان اجسادكم على النار لا تقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروه الوثقى عباد الله اعلموا انه يحرم على المراه ان تطلب الطلاق من زوجها من غير ما سببٍ ظاهر قاهر، بل إن هذا يا عباد الله من كبائر الذنوب، بل إن المرأة يا عباد الله إن طلبت الطلاق من زوجها من غير ما سببٍ ظاهر قاهر متوعدة بأن تُحرمَ من الجنة، والعياذُ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكل امرأة يا عباد الله تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس من غير ما سبب ظاهر قاهر فإن رائحة الجنة عليها حرام وهذا يدل على أن طلب المرأة الطلاق من زوجها من غير ما سبب ظاهر قاهر من كبائر الذنوب مجرد الطلب يا عباد الله كبيرةٌ من كبائر الذنوب فواجب علينا أن ننشر هذا وأن نعلم نساءنا وأن نعلم بناتنا هذا الحكم العظيم وان نعظم شان طلب الطلاق في نفوس النساء اما إذا وجد سبب ظاهر قاهر كان كرهت المراه زوجها لسوء خلقه وصعوبه اصلاحه مع بذل الاسباب لذلك او كرهت المراه زوجها لنقص عظيم في دينه مع نصحه وتوضيحه و... ووعظه وتذكيره إلا أنه أبى أن يصلح من شأنه فكرِهته لتقصيره العظيم في دينه أو امتلأ قلبها كُرهاً له حتى أصبحت تخاف أن لا تُقيم حقوق الله معه مع بدلها الأسباب لعلاج ذلك فإنه يجوز لها إذَّك أن تطلب الطَّلَق أما إذا كان الزوج تارِكاً للصلاة والعياذ بالله ولم ينتصح ولم يسمع للنصيحة فإنه يجب عليها أن تطلب الطلاق منه ولا يجوز لها أن تقر في بيته مع تركه للصلاة التي هي آخر ما يفقده المرء من دينه ولا دين لمن ترك الصلاة كما أنه يحرم على المرأة يا عباد الله أن تطلب طلاق ظرتها فإذا تزوج الرجل بامرأةٍ ثانية فإنه يحرُم على الزوجة الأولى أن تطلب منه أن يُطلِّق الثانية أو تضغط عليه من أجل أن يُطلِّق الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلُّ للمرأة أن تسأل طلاق أختها كما أنه يحرُم على الزوجة الثانية إذا تقدم إليها الرجل أن تشترِط عليه أن يُطلِّق زوجتَهُ الأولى بالتصريح أو التلميح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترِط المرأة طلاق أختها فينبغي علينا يا عباد الله أن نتفقَّها في هذا الشأن وأن نعلم أن الشرع عظَّم من شأن الطلاق وأن نربيَ بناتنا على هذا الأمر لعلَّنا أن نُعالِج هذه الظاهرة التي أصبحت تُؤرِّقُ الكثيرين من العُقَلَاء فأسألُ الله عز وجل أن يهدينا جميعًا لما يُحِبُّ ويرضَى وأن يُوفِّقَ الأزواج إلى القيام بالمنهج الشرعي وإصلاح الأُسر وأسألُ الله عز وجل أن يطيب حياة الأُسر وأن يكفيَنا جميعًا شرَّ الفتن ثم أعلمُوا رحمًا الله وإياكم أنَّ الله أمرَنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه ثمَّ ثنَّى بملائكَته فقال عزَّ من قائل إن الله وملائكَته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليَّ واحدةً صلى الله عليه عشراً فاللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسلما كثيرا ورض الله عن الصحاب أجمععين ورض اللهم مع الصحاب أجمععين ورض اللهم عن الصحاب أجمععين ورض عنا مبنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ما أكرمنا برضاك والجن اللهم ما أكرمنا برذاك اللهم ما برضاك والجننا اللهم ما في الدنيا وقد ررضيت عنا اللهم احينا في الدنيا وقد رضيت عنا اللهم احينا في الدنيا وقد رضيت عنا وابعثنا وقد رضيت عنا وابعثنا وقد رضيت عنا وابعثنا وقد رضيت عنا يا رب العالمين اللهم ما علمته من خير اللهم ما علمته من خير نحن عليه اللهم فثبتنا عليه وقبله منا يا رب العالمين وما علمته من معاصر نحن عليها اللهم فطهرنا منها وكرهنا فيها يا رب العالمين اللهم حببنا فيما تحب ومن تحب يا رب العالمين اللهم حببنا فيما تحب ومن تحب يا يا رب العالمين اللهم حبب ابنا في ما تحب ومن تحب يا رب العالمين اللهم انا عباد من عبادك مذنبون مكثرون من الذنوب قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فارحمنا واغفر لنا وامنا من عذابك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وامنا من عذابك يا رب العالمين اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم انزل المودة والرحمة في بيوتنا اللهم انزل المودة والرحمة في بيوتنا اللهم أنزل المودة والرحمة في بيوتنا اللهم أسعدنا بأسرنا وأسعد أسرنا بنا يا رب العالمين اللهم اننا نعوذ بك من الشقاء في الدنيا والاخره اللهم اننا نعوذ بك من الشقاء في الدنيا والاخره اللهم اننا نعوذ بك من الشقاء في الدنيا والاخره ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاهلينا وذرياتنا وجيراننا واحبابنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك أن تحفظنا وأن تحفظ اسرانا وان تحفظ مدينتنا من كل سوء وان تحفظ بلادنا من كل سوء اللهم امن حدودنا اللهم امن حدودنا وانصر جنودنا اللهم امن حدودنا وانصر جنودنا اللهم امن حدودنا وانصر جنودنا اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين اللهم واخذُل أعداءهم اللهم اخذُل أعداءهم اللهم اخذُل أعداءهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقينا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم